بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك